「へぇー!」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」」「」」」「」」「」」「」」」」」「」」」「」」」」」「」」」「」」」「」」」」」」「」」」」」」 وفي حضن بعض حلمنا ياما ن ع ي ل سوا كان حب غالي ومش هتنساه الليالي ي مستحيل يروح عمري معها عشت كنت الحب كله ده ده هواء ولا اجمال غير جنبها سنين انا فين وانا ق